وَإِذْ أَخَذْنَا لا ولا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ فَقُمْ لَا تَكُونَنَّ كَمِنَ الْغَافِلِينَ أَن تُضِلُّوا وَلَا أَن تُضَلُّوا céu Komm أنخور donperi تؤمنون una الكتاب viva verikita mioanca Bye-bye. لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي نَشْرَتْ حَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّ فَخُ عَنْهُمُ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا منه فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ مَّسُولٌ بِمَا لَمْ تَكُونُوا آمَنْتُمْ فَسُخِّمَتْ فَنَفَرِيسًا كَذَبْتُمْ وَغَفَرْتُ إِنَّ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم